لا من ينفي ضره وني بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين ما اللهم لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَتَّقُمْ Hast Yeah. وتنكذا ما امطيركم من رص فيه مؤشما What's that? What's that? Father! <laughs> وَسِيرْ كُلَّ أَنِيَاسُ وَسَوِيلُ وَلَا مَنَامَ الَّلَّهِ مَا آمَنُوا يَسْخِمِينَ قُلْ وَمَا I'm going to